لا القرآن الا الله القرءان الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وان اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله مكاما أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفىك يسرك ليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصفى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فلتبثرون الحياة الدنيا والأرض ذو خير وابقى ان هذا لب الصحوب الاولى صحب ابراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عندنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث غاشية أجوه يومئذ خاشعة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 فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمشيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم